و أ ن ت أ ي ض ا أ ي ت ه ا ا ل م ش ت ا ق ة ا ل م س ت ب ش ر ة إ ذ ا أ ر د ت أ ن تكوني من أ ه ل الجنه فاسمعي بعضا من صفات نسائها قال صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ خ ب ر ك م بنسائكم من أ ه ل ا ل ج ن ة الودود الولود العؤود التي إ ذ ا ظلمت قالت لزوجها هذه يدي في يدك لا أ ذ و ق غمطا ولا أ ن ا م حتى ترضى وقال أيضاً ب ش ر ا الصادقات القانتات المطيعات ان المراه اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت ورجها و أ ط ا ع ت زوجها دخلت من أ ي أ ب و ا ب ا ل ج ن ة شاء فماذا تريدين فماذا تريدين فل الخبر العجيب من الرسول الحبيب قالت عائشة رضي الله اسمعي هذا عائشة من رضي معها جاريتان او ابنتان ت س أ ل ا ن ي ح ا ج ة فلم أ ج د عندي غير ث م ر ة و ا ح د ة ف أ ع ط ي ت ه ا إ ي ا ه ا وبدل أ ن ت أ ك ل ه ا قسمتها بين ابنتيها ثم قامت و خ ر ج ت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ت ه ع ا ئ ش ة بخبرها مع ابنتيها و أ خ ب ر ت ه بفعلها فقال إ ن الله قد تعجب من فعلها و إ ن الله أ و ج ب لها بها ا ل ج ن ة إ ن الله أ و ج ب لها بها ا ل ج ن ة و أ ع ت ق ه ا بها من النار ب ت ر ض يا حليم يا غفار أ م ت الله إ ن أ ر د ت أ ن تكوني من أ ه ل الجنان فاسعلي خ د ي ج ة واسعلي ف ا ط م ة واسعلي ا ل ع م ا ر ة و ا ل غ م ي ص ا ء واسعلي الصادقات المؤمنات وسيري طريق على يا رعاك الله اعلموا أ ي ه ا المشتاقون اعلموا أ ي ه ا المستبشرون أ ن منازل الجنه انما تكون على قدر الاجتهاد ها هنا في الدنيا, الدنيا. فوا عجبا من مضيع لحظه فيها كتسبيحه واحده تغرس لك بها الشجره اكلها دائما واظلها فالبدار البدار, فالبدار البدار <تصفيق> <تصفيق>